Bismillah rahman Oh do. No. من يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لا Oh لفضيله <تصفيق> الدكتور them um. قل <تصفيق> أأتون أجل إذا جاء ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لَمْ تَذْهبُ And Well, that يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها تزي في الحياة الدنيا ومت تعنهم إلى حيد ودوش Yeah. Uh... un